بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزن لقم الليل إلا قليلا نصفه أو نقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليل هي شد وطأا وأقوى مقيلا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 اظلمي والمكذبين اولي النعمه وما انهم قانين ان لدينا ان كلا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا ليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كسيبان ميلا ان أرسلنا رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم